بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد إخوتي في الله هذه الكلمة التي أختير موضوعها من قبل الإخوة في مكتب الدعوة جزاهم الله عنا خير الجزاء كما تعلمون كان موضوع هذه الكلمة هو الصدق مع الله عز وجل وأنا أقف بين يديكم الآن وعمامكم وأنا أعلم أني لست بأفضلكم في مثل هذا المقام ولكن استجابة لطلب الإخوة في مكتب الدعوة ولا أقول إلا كما قال الصديق رضي الله عنه اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه قال أقول مقالتي هذه وأنا أعلم من نفسي أنه ليس أحد أكثر ذنوباً مني ولا أران إلا كما قال الشاعر ولكن البلاد إذا قشعرت وصوّح نبتها رعي الهشيم أيها الأخوة موضوعنا. يطول ولا تتسع له كلمة كهذه ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. يزيد البصامي ما تأباه عمره عشر سنوات. فجمعت أمه كل ما تملك ثم باعت من أجل أن تبعثه إلى الحجاز من أجل أن يطلب العلم الشرعي ذهب وكان كل ما جمعت له أربعين دينارا فذهب مع قافلة إلى الحجاز لطلب العلم الشرعي فداهمت عصابة من اللصوص هذه القافلة وأخذت كل ما لديهم فاتشوهم واحداً تلو الآخر وأخذوا جميع ما لديهم من أموال فجاءوا إلى هذا الصبي الذي ليس له إلا عشر سنوات فقالوا أمعك شيء؟ قال نعم معي أربعين ديناراً, دينارا ذهبا فتركوا وظنوا أنه يكفي أو كم معه شيء ما علم فذهبوا إلى رئيس العصابة فسألهم هل فتشتم جميع أهل القافلة قالوا نعم إلا صبيا قال لنا كذا فقال وتركتمه قالوا نعم فقال ايتوني به جاءوا به فقال له أمعك شيء قال نعم معي أربعين دينار. قال أينه؟ فقال هذه. قال ما الذي حملك على أن تخبرنا بما معك؟ قال أنني عاهدت أمي ألا أكذب أبداً. فرقَ رئيس العصابة وعاد إليه رشته وقال وأنا أعاهدك ألا أسرق وألا أعتدي بعد اليوم. ثم أمر أفراد العصابة في أن يردوا جميع الأموال إلى أهلها وأن يحرسوا القافلة حتى تخرج من منطقة الخطر أيها الإخوة الصدق نجاه من البشر فما رأيكم بالصدق مع الله عز وجل خالق البشر من صدق مع الله عز وجل وصدق الله فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه ويعطيه ما أمله. روى النسائي أن وصححه الألباني أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وهاجر معه، فأوص النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الرجل خيرا. غنم المسلمون فقسم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي وآمر أصحابه بأن يذهبوا بهذا القسم له وكان يرعى ظهرهم فلما أعطوه القسم قال ما هذا قالوا هذا قسم قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم لك فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا قال هذا قسم وقسمته لك قال ما على هذا بايعتك ولا على هذا اتبعتك اتبعتك على أن أغزو في سبيل الله وأقاتل العدو ثم أرمى بسهم منها هنا وأشار إلى حلقه فحصل لقاء مع العدو فجئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب وإذا به قد أصيب بسهم حيث أشار إلى حلقه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى من طلب الشهادة صادقا من قلبه أعطاه الله عز وجل ما تمنى ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتمنى الشهادة صادقًا من قلبه بلغه الله عز وجل منازل الشهداء وإن مات على فراشه وليس معنى ذلك أن يتمنى الإنسان بلسانه والقلب غافل كان يقول يتمنى الشهادة ولكن لا يريد مقابلة الكفار وإنما يريد العلاد تحصل الشهادة هو جالس بالبيت ولا, ولا يحصل له أذى ولا يحصل له مكروه يجلس مع أولاده ويجلس ويجلس عند أمواله وأرزاقه ويريد الشهادة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولدينا وجميع المسلمين يقول الحديث في من طلب الشهادة صادقا والشهادة لا تأتي إلا بمقاتلة الكفار فيقتل فيكون شهيدا في المعركة. أما الشخص الذي يتمنى الشهادة ولم ينوي مقارعة الكفار ونزال الكفار فهذا لا يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذن أيها الإخوة كيف نحقق الصدق مع الله عز وجل الصدق مع الله عز وجل يتحقق بالإيمان بالإيمان بالله عز وجل وبالعمل الصالح وبالأخلاق الطيبة إذا حقق المسلم هذه الأمور الثلاثة كان صادقا مع الله عز وجل الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته ومدلولاتها الذي يعلم أن الله عز وجل هو المحي المميث القوي العزيز الجبار الرازق الذي يعلم أن الأرزاق في يد الله وأن ما بين يديه من الأرزاق إنما هي من الله عز وجل هل يبخل في إنفاقها في أوجه الخير وفي سبيل الله عز وجل؟ لو حقق الصدق في هذا الجانب لما بخل ولا ولأنفق الأموال لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناك الرزق من الله عز وجل فمن صدق مع الله عز وجل في أسمائه وصفاته إنه فعلًا يكُون حق قد حقق الصدق في هذا الجانب، وهذا الجانب طويل ولا يكفيه مثل هذه الجلسة. ننتقل إلى العمل. من حقق الصدق في العمل على مراد الله عز وجل منه، والعمل على مراد الله عز وجل بأن يكون. خالصا لله عز وجل صوابا موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم إذا توفر في العمل شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كان المسلم حينئذ صادقا في هذا الجانب وايضا من حقق الأخلاق التعامل مع الخلق مع البشر على مراد الله عز وجل ليس على هواه يعامل أناسا معاملة طيبة وأناس آخرين لا يسلم على من عرف ومن لا يعرف لا يسلم عليه لا سلم على من عرف ومن لم تعرف ليكن مرادك في أخلاقك وتعاملاتك كما أراده الله عز وجل منك تدعو إلى دين الله عز وجل بتعاملك وبي دخل الإسلام جموع غفيرة بتعامل المسلمين وتجار المسلمين كما تعلمون. إذا عرفنا ذلك أيها الأخوة كيف كيف نحقق هذا الجانب كيف نصل إليه ما السبيل إليه نقول باختصار السبيل إلى ذلك. بأن نتعرف على الله عز وجل كما سبق، نتعرف على اسمائه وصفاته ونحاول أن نحق نحقّقها على قدر استطاعتنا، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن في جانب المعتقد احرص على أن يكون معتقدك نقياً صافياً. السبيل الآخر إلى تحقيق الصدق مع الله عز وجل. على ما يريده الله سبحانه وتعالى متابعة النبيين والصديقين والصالحين من المسلمين متابعة الأنبياء بالتعرف على سيرهم وكيف وكيف يتعاملون مع ربهم سبحانه وتعالى وما موقفهم من ما يتعرضهم من النكبات والمصائب. لو نظرنا مثلا نضرب أمثلة لأن المقام لا يتسع لو ضربنا مثلا في نبي الله عقوب حينما فقد ابنيه ماذا قال هل شك اشتكى إلى البشر قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله نحن لمن نشتكي لا نحسن التعامل أيها الإخوة لا نحسن التعامل مع ربنا للأسف الشديد تجد الإنسان يكثر الشكوى للخلق ماذا بأيدي الخلق يكثر الشكوى للطبيب وماذا بيد الطبيب الطبيب أعرض عليه المرض أعرض عليه أعراض المرض لكن أن تشكو إليه لا الشكوى إنما تكون للخالق الذي بيده كل شيء الذي يسخر الطبيب والأسف يهديه إلى الصواب إن أراد الله سبحانه وتعالى ذلك أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين دعا ربه سبحانه وتعالى أن يكشف ضره فكشف عنه نبينا صلى الله عليه وسلم حينما رأى كثرة قريش وقلة أصحابه في غزوة بدر دعا ربه حتى استجاب الله له وقال هذا جبريل آخذ بعنان فرسه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان هكذا أيها الإخوة الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي صديقا كما تعلمون آه ونذكر آه القصة للاستئناس بها وإلا كلكم تعرفون ذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للناس بأنه أسري به البارحة إلى المسجد الأقصى طار المشركون فرحاً بمثل هذا الكلام من أجل أن يبث الخور في نفوس الناس حتى ارتد بعض الناس لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ذهب المشركون إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا له أما علمت بخبر صاحبك قال وماذا قالوا أنه يزعم أنه ذهب بل ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى ورجع قال الرسول قال أبو بكر الصديق إن كان قال ذلك فصدق انظر المعاملة مع أنبياء الله عز وجل المعاملة مع الله عز وجل ولذلك سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه الأمر الثالث أو السبيل الآخر والطريق الثالث للوصول إلى الصدق مع الله عز وجل مصحبة الأخيار الذين يعينونك على الثبات على الطريق مصاحبة الأخيار سواء في الحلق سواء في المجالسة في الاستراحات في السفر لا تصاحب إلا الأخيار لا يتجالس إلا الأخيار لا يأكل طعامك إلا تقي الأخيار بصحبتهم ومجالستهم واحتضان احتضانهم لك وجلوسك معهم يعني تبعد عنك تبعد عنك الوساوس يبعد عنك شياطين الجن وشياطين الإنس يبعدون عنك إنما يأكل الذب من الغنم القاصية ما إذا ابتعدت عن الناس ابتعدت عن الجموع الخيرة أتاك جلسة السوء وحينئذ ربما تنزلق معهم ولكن ما دمت في محيط في محيط يحوطك الأخيار فيه فإن فرص الانزلاق تكون ضعيفة وحينئذ تكون في مقام أمين بإذن الله عز وجل المحافظة على الجلوس مع الأخيار يا شباب رأس المال وليس الشباب فقط أنا وأنت كلنا لو جلسنا مع غير الأخيار لخسرنا الأوقات وقسرنا آه ربما آه خسرنا الحياة كلها الجلوس مع الصالحين يوفر على نفسك الشيء الكثير لا تفكر في أمور سيئة يعينونك على فعل الخيرات وينأون بك عن الأفعال المشينة التي لا تليق بالمسلم لا أطيل عليكم أيها الإخوة وإنما أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم وجميع المسلمين درجتها الصد مع الأنبياء والصالحين وحاسون أولئك رفيقة اللهم رزق رزقنا الصدق في المعتقد وفي الأعمال والأقوال والأخلاق اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين اللهم ونصر جنودنا المرابطين في في حدود على حدودنا اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم ثبتهم اللهم أخذ أخذ اللهم عليك بعدوهم فإنهم فإنه لا يعجزك يا قوي يا عزيز اللهم اللهم سدد رمي إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين اللهم عليك بالروس الظالمين وبالصفويين المعتدين اللهم عليك بهم اللهم تولى أمر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم على أعدائهم إنك على كل شيء قدير وأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم